الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى خلقه وفقره وأنزل الماء وشق أسباب الثرى أحمده سبحانه الذي أجر على الطائعين أجر وأسجل على العصوم فترى هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء احتراطيه من نظيم وأسلاكها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وأحيكانها وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسليحهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مد له ولا شديد ولا كف ولا مد ولا مغير وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الزاكرون الأبرار وصلى الله وسلم وبارك عليه وعليه ما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته أما بعد أيها الأخوة الكرام، ولا المستمعات، أحمد الله جل راح للواع، لمن تحفه من العلاقة وترشاه من الرحمة، الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى نجعل جايزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوم عظيم لكم، وما ذلك على الله تعالى جعيل؟ أيها الحبة الكرام، رجال لا يموتون. معنى أن الله عز وجل كتب الثناء على كل شيء. كما قال سبحانه وتعالى كلهم عليها تان ويبقى وجه ربك بجلاله والإكرام تبقى يكون بعض الخلق أطول عمرا من الخلق الآخر قد تكون الملائكة مثلا أطول عمرا من غيرهم قد تكون جن أطول عمرا من الأنس قد تكون الأمم السادقة أيضا هي أطول من أمتنا كما ذكر أن امرأة من السادقين مات ولد صغير لها فجلست عند رأسه تبكي فمرضنا رجل من الناس حكيم من الحكى ما عنده علم قال لها ما ابكي قالت ابكي انا يلد هذا مات صغيرا ما تمسعه بالحياة تبكي تقول لي ماته صغير قال كم عمره لما مات قالت عمره خمسمائة سنة صغير فقال طبعا بالنسبة لما يعتبر صغير يعني نوح عليه السلق رقعته الف سنة الا خمسين عاما سترت الدعوة بس شوف كم سنة عاش قبلها نوح وكم سنة عاش بعدها فقال لها يا اصبري. خمسمائة سنة صح من الصغير وما في اشياء ثلاثة اربعانات اكبري فإنه سيأتي بعدما اقوام اعمارهم ضين السلتين والسدعين قالت اعمارهم ضين السلتين والسدعين قالت نعم فقال فقالت اعمارهم ضين السلتين والسدعين فكلهم بلا شك سواء كان رجالا او نساء او نساء كانوا من الملائكة او كان من البشر كان من الانس او كان من الجن. كل هؤلاء كذ كتب الله تعالى عليهم الفناء ويبقى وجه ربك بالجلال والاكرام بل لو اثينا ننظر كم عدد الذين وجدوا اصلا على وجه الارض وجدنا اعدادا لا يحسون الا الله جل وعلا كم يوجد الان على وجه الارض من البشر الاحصائيات تقول انهم يصلون الى خمسة مليار الى خمسة مليار ونصف طبعا هذه الاعداد التي ذكرت في الاختائيات ليست اعدادا دقيقة يعني هناك مناطق في الغابات ما يدرى كم عدد الاقصال المثياء وكم عدد المثياء وكم عدد لكن هذا ان عدد سكان الارض اليوم خمسة مليار مثلا او ستة مليار كم عدد من قبل مئة سنة لان بعض الباحثين يقول ان سكان الارض في الغالب يتجددون كل مئة سنة لا يعني انهم من انتهت مئة سنة ما في كلهم وولد ناس اخرون لا و... لا... وانما في الغالب ان مئة سنة لا تمر على الشخص الواحد في الغالب وان هناك كوان قد تطير اعمارهم عن ذلك طيب كم قبل مئة سنة كم عاش من الناس لانهم ايضا خمسة مليار او نحوها طيب مئة سنة اللي قبلها ايضا كم عاش من الناس امة النبي صلى الله عليه وسلم امة الدعوة يعني الامها التي بعثة ثم وجدت من بعد سواء كانوا عربان أو كانوا أعاجم كانوا يعني من المسلمين أو اليهود أو النصارى كم عدد هؤلاء؟ هؤلاء أعداد غفيرة لا يفصلهم إلا الله. كم عدد أقوام الذين كانوا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته؟ كم عدد قوم نوح؟ كم عدد قوم شعيب؟ كم كم كانت في أمر صالح من السلام في أمره؟ إلى غيرهم الأنبياء؟ كم عدد أولئك الذين كانوا موجودين؟ لا شك أنها أعداد. لا يكاد يحصيها إلا لي خلقها سبحانه وتعالى وما مجابة بالأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم يقول الله ما ثرتنا في الكتاب كل شيء ما ثرتنا في الكتاب من شيء لكن السؤال الكبير الذي ينبغي أن نتعلمه بحثنا الناس يشتركون غالبا في نفسياتهم يتكون في رحمها ثم يولد يخرج يعيش ترضعه أمه يأكل يشرب يمشي في الاسياء يلبس السياء يتزوج في الغالب يرزق بذرية ثم بعد ذلك يموت هؤلاء الى اداد الغفيرة كلها التي ماتت تعال اسمعي وقفة واحدة لو قيسلك اريدك انك تعد لي عشرة اشخاص ممن كانوا من الامم السادقة قبل بعتة النبي صلى الله عليه وسلم من ستذكر عدوا لي ابك تعطوني عشرة اشخاص الان لا يزال يعني ماتت اجسادهم فلم تمت ذكرانهم الطيبة وارواحهم وباقيا اسماءهم لا تزال باقي في الاسماء عدوا لي نوش شعيب عيسى موسى ابراهيم صالح لوط هود هاروم ها. اسماعيل اسحاق مدى نهد جماعة من هالاعداد وضعتم زي انك ماش حطرت هؤلاء ولا حفظت غيرهم. طيب يا الذين ماتوا مليارات الناس لماذا كل الناس ماتت اجسادهم واسماؤهم وهؤلاء لا تزال اسماؤهم موجودة طيب دع هؤلاء على جنب قل نزال الاخر كم يوجد الان في ذهنك من الصحابة الصحابة كثير جدا الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حجت الوضع اكثر من مئة الف صحابي. اذا يجمع الصحابة يعني ليس كل الصحابة حج معها اصلا في صحابة كانوا اعراضا في البادية ما استطاعوا في صحابة بقوا في المدينة الناس كانوا مرضى الناس كانوا فقراء ما استطاعوا يسروا الى مكة اذا عدد الصحابة الذين حجوا اليدعان على الصلاة والسلام لا يعني ان عدد الصحابة كلهم 100000 الحج 100000 لكن الاعداد اكبر من ذلك عمر بكر عثمان علي مالك ها فاعد بن معاذ ها دلال رضي الله عنه <تصفيق> ماذا حفظ فلسما دولا تحفظ غيرها خذ ثاني ثالث اول ما بدأ الكفار يضيقون عن المسلمين في امر دعوتهم الله جل وعلا قد ازن المسلمين في المدينة فادل لهم بالهجرة الى الحبشة جعل الصحابة كل واحد يأخذ زوجته يأخذ اولاده يأخذ ما استطاع من من متائه ويمرض هربا من مكة ويمرض الى الحبشة واحد من السحابة خرج مع اهله مع زوجته وحمل شيئا من متاعه ومتخذ المسكين في هالليل يخاف ان يرى احد من الكفار او يتعدون عليه او لقه او طلوق ايديه ضررا اخذ زوجته واخذ بعض متاعه دان انتذي لا يدري عنا احد وخرج في خفية يمشون, يمشون في ازقة مكة حتى خرج من من بيوت مكة فتذكر انه نفي شيئا في البيت قال زوجته الشيء الفناني ما احضرته معك قالت لا قلنا لله طيب كيف الان نرجع انا قالت مشكلة لو نرجع اسمه مشكلة فيما الناس مشهد اولا ومردون علينا الكفرة الفجرة الذين يضيقون علينا قد يعتدون قال له طيب انت ابني في مكانك وانا اذهب احضر هالغرض هذا من البيت وارجع اليك لكن ان تبهي ان مر بك عديد من عديدهم او انا من امائهم ان تبهي لا تخبرهم بان ما سيتماذد للحدشة والله ان تبهد الان ايه تخبر تخبر ادجانهم لابلات ولا امر بخطاب ولا واحد منها ولا امرها بالخلص يأتي يقتلنا كلنا هذا قبل ما يسلم عمر قال زيبتها ابدية لا اكلينها اذا جاني بقول انا طالعها اشمها وطالعها بحاجة ابد ولا يمكن اتكلم خرج ذلك الرجل مضى الى بيته فإذا به به قد فر من الموت وفي الموت وقع فإذا بالذي يأتي يتمشى عمر بن أقبل اقبل عمر بن الخطاب وكان عمر بن الخطاب شديدا على على حتى على المسلمين أول ما المسلم وكان شديدا عليهم عمر كان من بين المسلمين انا كان يملكها عمر واسلمت فكان عمر يمسكها من طلوع الشمس يضرب يضرب يضرب يجلد يجلد باقصى قوته بقوة عمر فيتعب يخشى انني وده في الضرب فهي ترتاح نفسيا وتقولي الحمد لله الظاهر انه رحمني ولا ولم يضربني مرة ثانية فما يبغانه ترتاح نفسيا فيجي عنده اذا بغل يوده الضرب يقول يا اسمعي ترى انا بوده في الضرب لنت لأجل اني رحمتك لا انت مات سيحقين الرحمة انا ماوي افعل بك شيء اعظم بعد لكن لأني انا تعبت اذا ارتاح شوي بعدين بجلد اكمل عليك الضرب من شدة رقده ما يدها حتى تشعر بشيء من السعادة انها تخلصت مما عنده عمر بن خطاب مر فايدها المرأة جالسة نظر اليها قال من أنت وإن أنا تذهبون المرأة من شدة اعترضت بالحقيقة قالت نحن أنا مسلمة واتف دوجي مسلمة ابن هادي هو الحدشة انها أول ما يخلص كلامها تس وجرها على شعرها ويضربها كما يسأله الكفر أصلا بالمسلمين الجدد فلما قال لها اتلمى قالت له ذلك المره ورطت خلاص انصدمت بدت تنتظر قالت لي بو زوجك اذا وجهكم طول وحدك قالت لا زوجي احنا مثل الاغراب في السويه وراح نحضرها بدات تنبر اليها قال بنتتظر العقوبه فقال كيف تتركون اهلكم ودياركم قالت انتم اللي علينا ولا احد ما يقدر يسلي ولا يقدر يتعبد ولا يقدر ان يتعبد انت ضيقت علينا وتعذبونا وتأخذون اموالنا شكت عمر قليلا في قال امي لارجل الله ان يجعل لك فرجا ومخرجا راح عمر يتسرك عليه تتأكد هذا عمر ولا واحد ثاني غير عمر محقول عمر يتسرف التسمعي ماذا عمر واقبل زوجه معه الاهراض والله بسرعة, بسرعة بسرعة للمرأة متغيره قال من الذي حدث جاكي احد من الكفار ان تبيني يكون جاكي امه من عمائه من لعب العبودهم كانت لا اللي جاء اعظم واعظم كان من قالت قد جاء عمر بن الخطاب كانت الرجان على العرض كان عز الله اللي اللي قتلونا كان عمر قالت لا قال ما اخبرتهم اللي احنا مسلمين قالت اخبرت اننا مسلمون واخبرت بعد اننا نهاجر ويحبشة الان سلمنا لله عز الله ما في عدرة انت هنا قالت يا الله ما قال لي شيء قال عمر ما قال لك شيئا قالت ما قال لي شيئا قال كيف وقع الامر معه تحدثته بالقصة ثم قالت وانه قال لي انه لارجواها ان يجعل لكم فرجا ومخرجا قال وماذا تعني بهذا يعني هذا الكلام ماذا يمثل بالنسبة لي ليكي؟ قالت لعل عمر ان يسلم يلا كلام الشرور لعل عمر ان فقال لها عمر بن الخطاب يسلم قالت لعم قال الله لو اسلم حمار الخطاب اسلم عمر الخطاب يقول له الحمار اللي عندهم في البيت امسك معه يطلع اصبعه يقول اشهد ان لا الله محمد رسول الله يسلم الحمار اللي عندهم في البيت امر لا يمكن احد يسلم هذا لا يمكن يسلم سبحان الله ويسلم عمر بلخطار ويصبح خير من ملء الارض من هذا الحدي الشريك كما ثبت في زيادة الدخاري انه لسحنا وزن النبي صلى الله عليه وسلم وزن بالامة كلها صار صلى الله عليه وسلم هو اسقل ثم وزن ابو بكر بالامة ثم وزن عمر بكل مصطل ام بقية الامة اذا نجمعها لماذا نحن حافظنا عمر واسم عمر ولا نزال نزل إلا الان نذكر في المحاضرات نذكر في خطب الجمع ونذكره في الكتب مع ندرسه لأولادنا مع ان عمر الان مات يعني من, من, من اكثر من الف سنة و الف و سنة ومع ذلك لا نزال اجماعة نذكر عمر ايش السبب لماذا لا نزال نذكر ابا بكر لماذا لا نزال نذكره نوحا و لوطا وابراهيم وموسى وعنسى وشرينا ليش كن هؤلاء اجماعة نذكرهم اذا لا يمكن ان يموت بجسده ويبقى حيا باسمه الا من كان له تأثير في المجتمع بالعربي. نحن لا نذكر عمر لانه كان له حسد ونسب. ما نحن قاعدين نذكر بلالة بالرباح. وهو عدد حدشة جاء من الحدشة كانوا يجرونه على ضنضاء مكة. اذا لا يمكن لانسان جماعا يبقى له ذكر حسن في الناس. بسبب ماله اللي رتخرت الدعوة هي الخير. او بسبب جماله. ما ندري نحن ونحن ما رأينا إبراهيم ولا رأينا سليمان ولا رأينا موسى ولا عيسى ما تدري عن مستوي خلقته وجماله ومع ذلك لا يزال يسمى باقيا عند الناس من الذي يستطيع فعلا ان يجعل اسمه باقيا هو من كان لا يعيش لنفسه انما كان يعيش لغيره وهذا الذي كان يقع عند الصحابة رضي الله عنهم وعند التابعين من بعدهم لماذا نذكر أمر بن عبدالعزيز مع انها فترة حكم فقط ثلاثين ستة اشهر بس وليس يحكمون السنون الطويلة ومع ذلك لا يذكرون بل بعضهم ينسى بمجرد موته وضعه في القبر لماذا استطاع هؤلاء جماعا يختروا اسماعهم في ذاكرة الزمن لأنهم فعلا كانوا يعيشون للاخرين لا يعيشون لانتجهم انا اقف معك ثلاثة وقفات لإجبات ذلك الان لما تقرأ يا جماعة عن ابن النبي رحمه الله تعالى وانه كان يحضر في اليوم ثلاثة عشر جرفا وعمره اثنى عشر سنة ولما تكرع النمام الشافعي انه كان يفت الناس في نهار رمضان في احكام الصيام يجلس في المسجد يفتي يفتي في احكام الصيام وبجانب اهناء يشرب منه ليش ما نقول انه مريض او مسافر لانه لا يزال صغير ما بعد يجب عليه الصوم. لا يجب عليه الصوم عمره 13 سنة 14 وجالس يفت الناس كيف وصل الى هذا وصل الى هذا لان امه منذ صغره وعمرت ست سبع سنوات رحلت بي من بلده حتى جاءت بيه الى المدينة اول ما جاءت ليه الى المدينة ادخلته على الامام مالك قالت يا امام هذا ولدي عده واحد من اولادك اطعمه انشئت وانشئت تدرس وانشئت افعل بيه ما تشاء ثم دفعته ريه وخرجت تقول الشافعي كنت اريد اني اكتب عند الامام مالك فوالله ما كنت اجد قيمة الصحيصة التي اكتبت فيها ما عندك ليس اشتري ورق اكتب فيه يقول فكنت املي اطرح إذا, اذا نشر بعير اولاك اطرح واذهب واخذ الكتف واخذ بعض عظامه واجعلها ستائح اخذها معي حتى اكتب عليها العلم الذي عند الامام مالك اذا يا جناء هؤلاء ما بقيت اسماؤهم في الناس اما لما خدم الدين سانا يتعبد الان ضعب المشايا تجد انه يتقن احكام مثلا الطلاق مع انه لم يطلق ابدا ولا نتحى الا مرة واحدة بعض المشايخ الان وطلبة العلم يبعد ناس بحق الفتقين متى يعتبر طهارة قد بطلت ومتى يجز له نيت من معيق هل اذا كان يستطيع ان يصل الى الماء ام لا يستطيع النسل اذا كان يستطيع يحرك رأسه بينان يحرك القدمي كيف يسمي اسم يجعله يا جماعة يوليك نفسه في سبيل معرفة احكام ما تخصه ولا تتعلق بشخصه لانه لا يعيش لنفسه انما يعيش لغيره لماذا بعض المشايخ الان وطلبة في السابق واللاحق يتعب نفسه في تعلم احكام الحظ والنفاس <تصفيق> هذا يعني انه يحظ و... ويصيبه النفاس لا انما لأجل ان يرفع زهن عن غيره اذا هؤلاء اقوام فعلا يتعب نفسه فاستحق بذلك ان يبقي الله تعالى ذكره في العالمين كما قال تعالى لنبيه صلى الله عنه لك ذكرى نعمه ومنه من الله تعالى عليه وقال إبراهيم عليه السلام واجعلني لسانه ايش صدق في الآخرين يعني يا ربي اجعلني اذكر في الآخرين, في الآخرين بالخير ولا يزال يذكر إلى يومنا هذا عليه السلام وإذا أردت أن تعرف فعلا أن هؤلاء ما استطاعوا النسل إلى القمة حتى يراهم جميع الناس الآن الناس جميعا لو أن الناس أقبل إلى جبل وأقبل مجموعة من المتسلقين وأقبل الناس يتفرجون على هؤلاء المتسلقين كلما صار المتسلق وارتفعا أكثر كلما استطاع أن يراه عدد أكبر من الناس وليس كذلك أنا الآن من يجعلني أقوم وأتكلم ليجل اللي وراء يستطيع النهيرة أنت كلما ارتفعت استطاع عدد أكبر من الناس اللي ينظر إليك لذلك هذا المتسلك كلما كانت لنفه اعلى وطفه اجل استطاع انه يفعد اكثر استطاع اسمه ايضا ان يرتفع عند الله جل وعلا ثم ارتفع بعد ذلك عند الناس ولا يزال كذلك اقوام في السابق واللاحق استطاع انه يبذل كل ما يستطيع ويصبر حتى وصل الى القمة كن مثال على ذلك ذكر التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة عن عبد الملك بن قريب الاصمع عبد الملك بن طريب الاصمع وانا زال نذكره اليوم من هذا رجل ادي نحرير له مؤلفاته وله كلامه في اللغة وقواعده عبد الملك بن قريب كان رجل عادي يعني كان يعيش في محلة قديمة في البصرة ويقول عن نفسي كنت اسكل في بيت قديم وليس عندي الا درج اضع فيه بعض طيابي وكتبي يقول عبد الملك كان بجانب محلتي البيت القديم اللي انا ساكن فيه كان بجانبه بكان البقال وكان هذا البقال يراني وأنا اخرج وارجع فإذا رآني في الصباح خالجا قالوا لي إلى أين تذهب اقول والله أنا ذاهب إلى فلان المف lean فإذا رآني الظهر راجع قال من وين جاي اقول والله جاي من عند فلان المحدث فإذا رآني وأنا طالع العثر والرايح والله ونا رايح إلى فلان الفقيه فإذا رجع رجعت بالليل من وين جاي والله من عند فلان نغوي هي المسألة دروس لغه وتفسير حديثه ما ايش إيش فأمسك يوم من الأيام بالبقال قلت عليه ولدي انا بعطيك نصيحة قال نعم قال يا ولدي لا تفني عمرك مع هؤلاء شو بنهمه القاعدة إنه همه بس يبي في بقاله ما هو همه يرفع الجهل عن نفسه وعن الناس ويسيء الاخرين همه ياكل الأكل يعني لين موت ما في فرق بين يمكن بين بعض بعض الدواب اللي خلقها الله ما له تأثير أبداً على الآخر لا يأمر المعروف لا ينها عن منكر بس أكل وشرب ولي ونوف إيش الفائدة من حياتك يا أخي فقال هذا البطال قال الله أسمعي قال يا أسمعي أنت لا تكفي عمرك ما اذهب تعلم لك سنعة تعلم حجاده ولا نجاره ولا, ولا غيرها حتى تلقي رزق تأكله لم تنزع كتبك هذه لم جمعت كتبك هذه كلها واعطيتني إياها على أن أعطيك حزمة بطل ما أعطيتك شكراً استهزاء اذن هالكتب اللي انت فرحان بها لو تعطيناها تقول اعطني حزمة بقدينك ولا نعناع ما عطوك ما تسوي شيء لكن انا عندي لك حل قال الاصمع شاب لا وزن قال ما هو الحل قال عندي دم كبير انا عندي برميل كبير نملاه ماء ثم نحضر كتبك هذه تاطرحها في الماء ثم نبدأ ننظر ما اللون الذي يخرج لنا اذا طلع اللون ازرق إلا أحمر إلا أسود جب كتبك خلنا نغطسها في الما. نشوف شو اللي يحصل يقول الأصمعي تأهانني فكيت أبكي وذهبت ففرت أخرج قبل السجر حتى ما يراني يهزئني وأرجع بعد منتصف الليل حتى ما يراني يهزئني حتى باطل في المحلتنا على الحارة اللي هو ساكن فيها فجعل يسيح من يدل على الأصمعي من يدل على الأصمعي فجعل الناس يشيرون له إلي فلما أقبل إليه فإذا هيئة رسه وإذا ثياب رسه وشعري طويل ما عندي حتى ثلاثة بها الحجام إلى الحلاق فرآني قال أنت الأصمعي قلت نعم قال إن الأمير أمير البصرة محمد بن سليمان الهاشمي أرسل في طلبك ولا يصح أن تدخل عليه بهذه الهيئة قلت والله يا أخي ما عندي أحسن هذه الهيئة أتى رجل فقير مسكين هذا أحسن ثوب عندي قل طيب رائحتك وشعرك أخي ما عندي ثلاثة فطيع مني أعدل من نفسي قال أنا أخبر الأمير بذلك رجع عند الأمير قال والله الرجل ما يسلع يدخل مدلسك بل هيئة فأرسل إليه الأمير بألف درهم هذه عزام يلبس لبس حسن وعدل من نفسه يأتي هذا أول, أول القطر أقبل إليه هذا الرسول قال خذها بألف درهم وهذه فياب حسنة وهذا ضخور الآن حس نفسك وتعال أصلح من حاله ودخل على, على الهاشم محمد بن سليمان يقول أسمعي لما دخلت عليه نظر إليه تأعجبا بكلامي ولساني وسهل الرجل عنده علمات كراسة لما يتكلم يستطيع ان يذكرها ذلك بعض الناس يا جماعة الان لو تقول له والله يا اخي ودري ان علينا كلمة قالها الله يا اخي ما حدري يعني تكون اعلمكم متنغير زيت السيارة نعلمكم السعر وشفرات حدث السيارة نعلمكم الشنغ بصمة واحد بصمة ثمين ثلاثة واربعة وسته نعلمكم ما والله يعني علّكم إسراع إسعار الدجاج والجبن والحلوة والمربّع. هذه المعلومات اللي في راسه ما تلومه. هو حافظ مفسر كل الله واحد عشان يعلمنا. هو حافظ كل عذر بالفلك حتى حتى يخبرك. هو عارف حدثين في رأس مسعود بخاري. كل يوم تقبلنا عنده أصلاً. يعني هو اللي هم فلقد يطلع من الله. هذا اللي في راسه أصلاً. فالأصعب لما تكلم. أكتر ذاكره من اللي أمام الجبل. ما هو بنسن عادي. فقال له محمد بن سليمان. ثم امير المؤمنين في بغداد هاروم الرجيز ارسل اليه يريد مؤدبا لولده عنده ولد يريد واحد يؤدبه يلازمه يعلمه يفقه يحفظ القرآن يراعي اموره هل تستطيع ذلك قلت نعم قال فرحا الى ذلك الان او من غدك يقول اصمعي فجمعت علي سيابي واقضيت لكتبي وجعلتها وديعة عند امرأة ثم خرجت الى بغداد دخل على امير المؤمنين اعجب به وقال له يا, يا عبد الملك إن, ان ولد الرجل هو حبة قلبه وثمرة فؤاده واني سوف اجعله لي فحفظه القرآن وعلمه الحديث وفعل وفعل وفعل يقول لي بيتا عندهم لي مرتبا عشرة الاف برهم هذا شهريا يقول وصار الناس اذا ارادوا ان يدخلوا عند الخليفة ومنعوا من ذلك دفعوا الي قصتهم يدفعون لي أوراجهم اللي فيها طلبات يقول فآتي وأعطيها الخليطة وأكلمه فيكتب فيها ما يسرهم يعني يخليه يكتب لا معنى لا معنى لا معنى يقول فكان الناس إذا طرقوا أعطوني أعطيات على ذلك أطلع للناس وقلوا له ما ذي يلا كتب لا معنى ويعطيني ثلث ولي يعطيني هدية يقول كل ما حصل عندي شيء بأس به إلى البصرة فاشتريت فيها بيتا في المال فاشتريت فيها ضيعة بفتان ثم زاد المال قال فاشتريت بها قصرا اخر فزاد المال فاشتريت بها بيئة اخرى وجعل الاصمع كلما وقع في يد الشيء ارسل مباشرة الى البصرة مرت عليه السنين ثم اقبل اليه الخليفة يوما قال له عبد الملك قلت نعم قال عبد الملك إني اريد من ولدي لما وصل عمر الولد 15 سنة قال اني اريد من ولدي ان يخطب الجمعة هل يستطيع هل عنده قدرة الان قلت نعم يستطيع قال حسب الخطبة قالت حسبته أشر خطب من الحماس يقول فأقبل على المنبر وخطب خطبه جيدة هذا الشاب هذا الغلام يقول فلما نزل أخذه النتار من كل جانب الناس من شدة إعجابهم بخطبته جعلوا يكون عليه الأموال الذهب والفضة قال وأخذني أنا مثل ذلك أيضا ثم دعاني الخليفة قال يا أصمعي قلت نعم قال الولد قد وصل الى ما وصل اليه الامن الان ازاك الله خير وكثر الله خيرك وانت ما انقصرت والان نحن انتهت حمين الان المفروض الولد ينتقل الى المرحلة الثانية يكون جليسا لوالده في مجلس الملك الان يتعلم الملك اتثابت يحفظ القرآن يحفظ الحديث الان خلاص وصل الى المرحلة فيا اصلا ان شئت ان تبقى عندنا حياة الله اذا تبقى, تبقى في بغداد وان شئت ان ترجع الى البصرة فلتدارك قلت بل اريد ان ارجع الى البصرة اهل نجوعتي هناك قال طيب اطلب شيئا قلت والله ما تركت لامي اكثر الله غيري قال بل اقسمت عليك انك تطلب قلت ما اريد شيئا قال لك من الاموال كذا ولك من الاماء كذا ولك من الدواب بدأ يعطيه عطيات ثم قال اقسمت عليك يا اصني انك تطلب شيئا قلت ان كان لا بد ذلك شو الطلب اللي طلبه ان كان لا بد ذلك دائما الانسان يا جماعة سبحان الله يحرص على شيئين لذلك ذكرها الله في القرآن ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية الناس دائما يحرص على شيئين يحرص على كثرة المال ولو يفيده كثرة المال حتى يكون عنده السلطان وظهور ذلك تلقي بعض اصحاب الامواق ما يكفي انه يملك لهم مليارين ثلاثة لا يحرص يجيك مثلا يتبرع النادي حتى يطلع صورته في الجرائب يحرص انه يسوي شيء كذا غريب واللي يتبرع تبرع غريب واللي يسوي تفقى غريبة واللي يشتري شيء غريب حتى يطلع صورة في جرائب يسير او سلطان أو نحو ذلك ما اغنع عني ما ليه هكذا الانسان طبع انا ذلك قال الاسماعية ايها الخليفة قال نعم قال عندي طلب واحد قال ايش الطلب قال اريدك ان تكتب الى امير البصرة محمد بن سليمان الهاشمي انه اذا سمع بمقدمي الى البصرة ان يخرج في هو ووزرائه يطلعون في البر يستقبلوني حتى يكون للشأن المسكين يقول ثم يكتب في اهل البصرة كلهم ان يأتوا لي وسلموا عليه في قصر ثلاثة ايام طبعا هذا الموضوع سهل عند الخليفة على طول اكتبوا الخطاب وبالفاكس على ولا ايميل بعثي مباشرة على محمد بن سلمان الهاشمي وصل اريه كتاب الخليفة أقبل الأصنع فإذا بجموع الفرسان تستقبله سلموا عليه وركبوه على الخيل ومضى ودخل إلى المدينة تزجت البصرة بمقدمه ثم جعل الناس يدخلون عليه كل يوم يسلمون عليه في اليوم الأول دخل عليه الكبار والتجار والوجهاء اليوم الثاني دخل عليه منهم أقل منهم في اليوم الثالث دخل عليه عوام الناس المساكين وصقراء يقول في عالس اليوم الثالث انظروا بين الناس فإذا برجل غير منهم شيخ كبير وإذا عليه زرموك من غير خفص يعني لابس كندرة من غير شراب وإذا عليه ثياب القديم هو عمامة متسخة قال في نفسي أنه صاحب البقال قبل سبع سنين يقول لكني ما تبينته طبعا الناس يسلمون عليه شخصية يا صاحب الأمير يا جليس الخليفة ما يقرأ له عبد الملك. لا يا صاحبه كل الشأن قلت اقبل لي فلما صاححني قال ايه يا عبد الملك قلت فلما قال لي عبد الملك تذكرت خطاب الخليفه لي ابن الخليفه هو الوحيد اللي ناديني حات يا عبد الملك تعال يا عبد الملك رح لكن الناس يا صاحب الامير يا جليس الخليفة قلت هذا كلمه الخليفة يا عبد الملك قال تذكرون يا عبد الملك قلت نعم أذكرك ألست صاحب البقال قال بلا أنا صاحبك البقال قلت له هل تذكر نصيحتك لي قال أي نصيحة قلت لما أمرتني أن أجمع كتبي فأجعلها في, في برميل ثم أضع عليها ماء وأنظر ماذا يخرج لنا خفض رأسك لي والله أذكر هالنصيحة قلت لا أنا أملتغ نصيحتك انا جمعت كتبي فطرحتها في صدري وسبدت عليه الحرف فخرج ما ترى من شأني خرج ما ترى من شأني فأديت سهران الدجا وتديته نيما وتبغي بعد ذاك لحاقي ومن يتهيب سعود الجبال يعيش أبد الدهري بين الحفر فقال ذلك الرجل اللي هو البطال قال يا اسمعي وظفني عندك ما كان يقول له كتبك ولا تستاهل حزمة بقدونس قال له الضفن عندك قال فجعلته حارثا على احد بساتيني الرفع يا جماعة كيف تكون ولا يزال التاريخ يذكر الى الان عبد الملك بن قصد العريمي وين تغيره من الناس لماذا؟ لانه كان له تأثير في الاخرين كان له تأثير في الارض كان له شيء اما, إما تأليف اما نصح اما توجيه او غير ذلك قل مثل ذلك فيما بذله ابو بكر نحن يا جماعة ما نذكر أبا بكر ونتني عليه لاجل حسبه ونسبه أو لاجل جمال وجهه وقوة بدنه في من الصحابة من هو منه بدنا وأرفع منه حسبا وأكثر منه مالا لكن نذكر لأنه فعلا كان لقدم راسك في الإسلام نذكر عمر كذلك نذكر إسماعيل نذكر طلحة نذكر الزبير ولا ولازل نذكر من جاء لماذا نذكر ابن حجر فعلا رجل قال له تأثير وصلاح هؤيل البخاري لماذا نذكر الإمام السيوطي رجوك هل ساتور ولهم مؤلفات لا نزلنا ان بها إليه من هذا ولو نظرت ليجدت أنهم إما يذكرون بعلم شرعي نشروه أو أن يذكروا بدعوة إلى الله تعالى بدر فيها أنفسهم وتجد أن الداعية سبحان الله للي قدمتها معيها لإني بدل نفسه للناس شوف مثلا لما تتكلم عن الشيخ المباز رحمه الله في دعوته تجد كلهم يذكرها الوتامة والمساكين والأرامل والفقراء والتجار والأمراء كبار الناس وتغارهم تجد أنه مثل يذاتح مكتب خدرات عامة إذا وقع كلهم مش اصلاحا جاءوا له واستعانوا به أهيو وأيتامها جاءت له واستعانت بعد الله تعالى به لو يحتاج أحد إلى ستوى أقبلوا لي لو يحتاج أحد أحيانا إنه دخول مستشفى. ذهب إلى أحد الدعاء قال يا أخي يدبرني تكفى ما لقيت المستشفى يقبلني وأنا ما عندك لي تدخل إلى خاص ولا يزال يبدل نفسه لهم طيب جماه ما لن يستفيد منه المراه المسكينه اللي ساعدها. لم يستفيد منها هي لكن يستفيد من الاجر من الله جل وعلا هو ما لن يستفيد منها اليتيم من المسكين بل الذي يجعل اجراء يد النفس هذا البدل مثل ما قالت عائشه رضي الله عنها تقول كانت أكثر صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما معركه بدر ذلكا عجيب ليش كان يصلي جالس قالت بعدما حطمهم الناس سرى ظهرا معد يده يصل له وادف تفده يوم من الايام يمشي تأتي مرأة المسكينة الضعيفة يا رسول الله لي اليك حاجة ما حاجتك حاجتها ممكن يخلصها اصغر واحد حزم الصحابة وش حاجتها يا رسول الله سيدي يكثر عليك الشغل والعمل يعني اكنسي اطبخي صلحي كل من يخفف عني يلا معس يذهب معها النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن هذه مسكينة ضعيفة وارجع يا رسول الله في خصومة المهجن والفارع الحق كما وقع في تساوح البخاري ويدهب النبي صلى الله عليه وسلم اعبية الجاهلية بينكم دعوا هذا النتن الجاهلية ان الشيطان يريده ويخمده النبي صلى الله عليه وسلم يرجع اول ما يدنس يا رسول الله سعد بن عباد اهمرير يا رسول الله تعال دين نزوره ويخرج في طبيب النبي صلى الله عليه وسلم لازم نزور هذا ومصرح اجتماعي يذهب وراء هالمرأة ورجل مصرح يفضل الخصومات يذهب بين اولئك لكن لما تبذل نفسك انت للاخرين انت تعيش اللي قدره رب العالم لك ستين سنة سبعين سنة كما سيعيش غيرك ترحل ستين وسبعين سنة يعيشها المطرب ويعيشها الداعية ويعيشها الراطس للراتس ويعيشها العالم كلهم يعيشون نفس العيش وكلهم يمضي عليهم من الامر كما يمضي على غيرهم لكن الفرق بين هذا وهذا كيف يمضي عمر هذا هل هنيذكرهم الناس بالخير ويذكر في أيضا بالخير أم قد قديذكر بالنعنة ويعرض الناس عنه ولا يلتفتوا إليه أحد الأخوة من الثالحين نحسبه كذلك يقول رأيت شيخ بنباز بعد وفاته قبل سنتين تقريبا قال لي هذا أو سنة ونصف يقول قلت له يا شيخ أوسن عقل وصية يا شيخ يقول رأيته بهيئة حسنة وسياد حسنة قلت لي شيخ عقل وصية الشيخ رحمه الله كان في في حياته كان أحيانا إذا تحمف هالزيدة فإذا هالزيدة بدأ الكم يحصر عن زراعه بتلاحظ ان بهذتين ثلاث وصل وصلوا اثنين احيانا الى الى يقول تاخر الشيخ يهز يده مثل ما كنا نشوفه الحياة واخذ يقول عليك بالدعوه الى الله عليك بالدعوه الى الله عليك بالدعوه الى الله يقول يمشي يذهب عليك بالدعوه الى الله يقول حتى غاب عني وهو يكرر ذلك ليش ما قال يا جماعه هاللي الليل يوم الليل فيه تأثير على نفسك بس هذا تاثير على الآخرين ليش ما قال عليك بالقيام طبعا كل هذه فضائل وعظيمة لكن ما في تأثير في الآخرين الناس إيش يستجدون لما, لما, لما تصوم هل تاب أحد بسبب صومك هل واحد كان عقل والديه وصلح حاله والي واحد كان واقعا في زاحش وصلح حاله والي واحد فقير في ما يعني أن الصيام ليس له فضل لكن العبادات تتفاوت لذلك لما ذكر الله تعالى سبيل نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن قال كل هذه سبيلي ما قال سلي وصوم وقرى قرآن أدعو إلى الله تأثير في الاخرين خلي اصير مصلح في المجتمع اصير انا اعيش على فكرة معينة بكرة يصبح عشرة يأخذ من هذه ذلك بعد يصبح عشرين ثلاثين اربعين لا بد بدل يكون تأثير في الاخرين وهذا التأثير يا جماعة لا ينبغي ان نعطيه اكبر من حجمه بعض الناس الذين يتكلمون عن الدعوة يبدو يفكر يقول يعني ماكو مصير متخرج كلية الشريعة يعني على اقل احضر لدرسين في الاسبوع على اقل يعني خطب جمعة ولا على اقل احريك خمسة اجزاء ستة جزاء من القرآن حتى يا اخي ابدأ انصح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولا وعاية ماذا السورة لا حتى اقوله الله واحد تحتضها بلغها للناس وكم من كلمة يا جماعة قالها رجل احيانا من غير قصد فكان بها صلاح رجل الى قيام الشاعوة وسببته الى الله جل وعلا اذكر قبل قرابة لله ثلاثة اشهر كان لمحاضرات في الاردن مريت على بعض الجامعات بعض الجامعات وكذا المساجد عزمني واحد من الناس كان مدرس في الرياض وعلم بيوجوده وكان بينا بيننا شيء من المهم رجل كبير في السن قرابة يمكن خمسين ستين سنة وعزمني وحضرت وكان في حاضر مجموعة مجمعته فلسة تكلمت كلمتين عن الصلاح قال لي واحد من اللي موجودين واحد اردني قال له شيخ كسمان قال له شيخ انا بدي يعطيك افتي مع الصلاح ما خبرنا الواحد يسير لكيستان مع الصلاح لحد سر قصة احيانا مع والدي احيانا مع وظيفة معينة اشتغل فيه كذا وبعدين يوم انتصال اما واحد قصتي مع الصلاة ها في قصة العادة معه حد بيتم له قصة مع الصلاة قيش لها ايش قصتك مع الصلاة جانا شيخنا لما كنت شاب كنت بعصي الله وبعمل معاصي وعندي شي كتير كويس وكان معي اصحابي بيعملوا هيك نزلي يقول لكن كنت انا الوحيد فيه من اللي بخلي يقول اتبطلع من عندهم وهم لي على معاصي فيقول لن بلاش اتطلوا وقل لا بدي اتطل لي يقول يا ريخي الشيخ اتطل في الجامع وبعدين ارجع يقولي الشيخ يوم من الايام دخلت الى المسجد صليت بعدين قرأت مكتوب على المنبر حديث طبعا هذا الحديث تعيث ما هو صحيح من لم تنهه صلاته عن سحشاع والمنكر فلا صلاته له يقول جلتك يا شيخ افكر في نفسي بسيء لكن ما كان قبل صلاتك لانك عندك معافي تدري حتى تقبل صلاتك يقول واترك الصلاة يا شيخ وتمر علي يا شيخ عشر سنوات وانا ما سجد لله سجده يقول اليون شيخ يوم من الايام كان في مجموعة من الشباب هذا نظرني شوي وسعوديون من جماعتكم قلت ايش بجيبه الحين اكيد بجيب طعقه عسا هم اجتمعين على ذكر خير قلت لا لاش ذكر خير مجلس ثمار وكان في البنات عم يرقصوا وشراط و... تتعاجها بعيدك نهب وحده ان شاء الله الله يمكن هم تابع الحين قالوا يا شيخ واحنا جالسين عم نشرب التفت على واحد جداوي التفت عليه وقال لي قم اخذلك واحدا من البنات قلت لا ما بدي قال ليش ما بدك انت ما عندك يعني رغبة في النساء كما عند الرجال رغبة في النساء قلت إله انا عندي رغبة في النساء وبحب النساء بس ما بدي اذني. ما ما إجني قال ما تزني قلت له ما أزني قال ما تزني أجل ليش ما تصلّي هذاهم تكارة يعني يفكر البعض أجله وهو بكل أجله معه قال ما تزني اذا ليش ما بتصلي لك نظف اللي لاني عند اشرب خمر. قال اسمع يا ابو يا قال نعم قال احنا بيننا وبين الله حبال منبودة حبل اسمه الصدجة حبل اسمه غب البصر حبل اسمه بر الوالدين. حبل اسمه الصلاة انت لما ما تتسبك جيت الحبل الاول وقطعته لما ما تغض بصرك جيت الحبل الثاني وقطعته لما ما تضر والدك جيت الحبلة الثالث وقطعته يا بيه بتجيلك حبل بينك وضبالك مستقفية بالله ما هو كلام مطلع. ها بالله يا جماعة ما هو كلام مطمئ هذا هو انسا كرام له انه عادل ومش يبجي بدي ام بيه انه عاجز هذا هو كرام يقول هالكلام ورميات من غير رامي يقول يا شيخ هو خلص هالكلمتين اللي قالها لي بعدين عمل هيك وقام وراح كل شيء تفكر من اي شاء الله يمبنح يباقين الرب عالمين يعني يمعم علي ويكرمني ويقربني لي ويدعوني دائما اليه وانا اجيب يعني مثل الي يتطبق عليك صادقة هو تظرب اليو يتطبق عليك انت مجنون يقول لك انت في نفسي والله تعلم الكلام صحيح واترك مجلسهم واروح للسكن حد اللي انا فاتن فيه واغتفل واثل المغرب بالعشاء اقلوا الى يومي يا شيخ ما تركت الصلاح تاب على يد سكران سكران وانا اقول انتلحت نية ذلك السكران انتلحت نيته فلعل هذا الرجل في ميزان حسناته يوم القيامة ما تدري وليس ان جالي صلى الله من دعا الى هدى كان لهم من الاجر مثل وجود من تبعه لا ينقص ذلك من وجود شيئا هذا الرجل ان طلحت نيته ان يكون هذا الرجل الاخر ما يصلي صلاه ولا يعبد عباده الا كان في ميزان ذلك الرجل مثل حسناته من يدري فانظر كي فام الله تعالى يوفق ذلك الرجل الى قاعة و الى عبادة وجعل تأثير في الحياة هذا المقصود جماعها رجال لا يمثلون له لهم تأثير في الحياة يموت ذلك الرجل السكران لكن يبقى اثره باتي هذا رجل لا يزال يتعبد يصلي يتصدق يفعل الطاعات وهي ميزان ذلك رجل مثل حسناته اذكر يوم اخر ذهبت الى ذات دعوه للمعهد المهني في الرياض قال لي يا شيخ نباقتي تلقي عندنا محاضرة دخلت فايذ مجمعين لي شباب يعني يتدربون على نجاره حداده سباكه فنيين شباب لابسين بنطلون بنطلونات المعهد وكثير منهم دفسات و بحقيقة انا اتغاوجت لما دخلت ابغى اتكلم ما هند معي انجلت مكتهض حكايا يلتفتلك نصب جيجة وبعدين بدي يسالفهم مع بعض واللي طلع جيالي ويكتب رسائل واللي مدري ايش ما فيه احنا تقبل ذاك صدري خلصت المحاضرة يمكن ساعة ربع تقريبا وقلت اشكركم يا شباب وطلعت وانا في نفسي اقول هالمحاضرة هذه ضاعت من عمري ساعة لربع يلوتني جالس من ذاك تسلل وضحها بس وقرأ لما مضت سنة قلت على عليه الاخ لي نسق المحاضرات المعهد يا شيخ تلك قال يا شيخ ربنا بمحاضرات قلت لا تقول المعهد المهني قال للمعهد المهني قلت استقف يا شيخ محمد واسمه محمد قلت شوف لك واحد من الشماء قال لا يا شيخ نبوها كانت قلت اعرف لك واحد جيد من زملائي وداعية في زرش الإسلامية واسلوده جميله ابرسله لكم يا ما بغل أنت يا شيخ إذا ما جيتنا أنت من يعني لا قل إن جب فلانة يا شيخ لازم لو كل ما اتصلنا على واحد نحن في قال يا شيخ عشرة قبلك اعتذروا ادخل لا لا تفر رقم 11 قلت بجيكم وأدخل الاجتماع عليهم القاعة فإذا نفس أصحابي اللي بنعمل الماضي نفس الوضع ونفس الشكل ونفس ال يعني ترك المحاضرة وعدم الاستماع إليها فقلت الكلام اللي قللي عندي كنت نحضرها لهم وقلت الجباب أشكركم والله وفقنا وياكم وبدأت أقرأ الأسئلة كان يعني في أربع أو خمس أسئلة جاية من ألف طالب فلما بدأت أقرأ فإذا واحد شاتب طبيعة الشيخ أنت جئتنا قبل سنة وألقيت محاضرة وكان من ضمن كلامك أنك قلت ان الذي يصلي صلاة الوتر ولو ركعه وحده يقرأ يقول الله واحد يكتب عند الله تعالى من قوام الليل بعدين كتب تحت وأقسم بالله يا شيخ اني من ذلك اليوم الى وومي هذا ما اترك صلاة الوتر لولة واحدة شكت معها احيانا انتقل كريمة في مسجد في مجتمع الناس احيانا في, في ولينا احيانا في دعوة خاصة عندكم في البيت يمكن عشرة او خمس سعش اللي حاضرين عشاء او غدا احيانا تلقي عليهم كلمة تقرأ عليهم من مطوية في فضل صيام ولا في فضل بالروادين ولا غير ذلك ولا تدري احيانا مقدار تأثيرها لكن رب العالمين هو الذي يدري وانت اهمك انه يدري رب العالمين ما يهمك انك تدري انت او انه يدري الناس بذلك لبا ايها الاخوة الكرام ينبخي علينا جميعا ان الواحد يجتهد فعل اجتماع كامل بان لا يكتفي فقط بيان يكون حنسه بيضه او ان يكون حالة والله من ذاته للمسجد رايح وجاي تجاره اللي ما يصلوا ليش ما يكون لك تأثير في العقارون فلان اللي عقل الاسمان اللي تعلم منه يغازل الفتيات ويعاكسهم فلان اللي بناته كل ما طلع في الشارع بدا الشباب يتلفنون عليهم هذه لابسه عبايه مخصرة هذه لابسه عبايه ما ادري كيف وهذه عطرها يشمه اللي على بعد 20 30 متر انت انت ما دورك في هذا يجمع نحن مشكلتنا اما نبتلين باقوام ما هم اصلا ان يؤثر في الاخرين بل صارت احيانا همت بعض الكفرة انتجرة في التأثير في الناس اكثر من همت بعض الصالحين في التأثير في الاخرين لسنا يا يجمع اهلا النصارة و... وعن بجرهم ومن النصران يقول على الاقل ابغى حفظ يقدم شيء لديني طب سترة قبل قرابة سنتين العشر سنوات ووحد عشر سنة كان لنا ذهاب مع بعض الزملاء الى الى البانيا اول ما سقطت الشيوعية قبل لم يكن لها 14 سنة فقريا ذهبنا الى البانيا ليقامت بعض المحاضرات قول ما وصلنا عارف المفتي طبعا البانيا جنب الوثلابية جنب البوسما والهرس كلها كانت شيوعية عارف مفتي البلاد عندهم ان جاية مجموعة من السعودية قال هذين وهابيين هادي بيغيرون علينا ديننا ويفعلون ويفعلون وكنا قد رتبنا مع احد الجمعيات الخيرية فرفض ان يعطينا الاذن ان نلقيها في العاصمة تيرانا. فأخذنا طلابنا وديهم الى مكان يمكن لو لو تسألوا جمه يدلونه تضمع من الانس منطقة في جنوب البانية اسمها تارندا واتأجرنا لنا مدنى قديم بين جبال وجبنا طلاب خمسين طالب بدنا ندرسهم حديده وراهم لمدة سبعين مكثفة لعل الله ينفعون يا اخي مدام احنا بردنا مشوار خلك تدرسهم على قليل ونقلهم الكتب معنا وتعبانين والله يا جماعة خلال نهو بسبوعين خلال اسبوع واحد كدورة اسبوع خلال هذا الاسبوع جاءنا منصران حتى دخلوا المكان البيت اللي حنا فيه اذكر المنصر الاول كنا نسمي في ما اللي عب تقول عنه فكنا في السطح ما دريت اللي دخل علينا واحد ارددي مع كتب كتب مكتوب باللغة الالبانية ومكتوب في الغلاف كلمات من القرآن بالعربي بالخطف العثماني طوبة لهم لهم البشرة كأن يراها والله دائرة ولا تزال محفوظة عندي لو لو لو جاء في بالي كان جبت لكم نسخة من الكتاب جاوب معهم مجموعة من الكتاب جاءوا يسلم علي وقال ما شاء الله أنتم ايش قلت لا لا احنا عندنا رحلة مع الطلاب ومدارس و... بعد وعندنا نشاط وكذا وعني وما ومدري ايش جاء طيب ممكن اتكلم مع طلابكم ما بركب كتب اللي معاه اللي الدعوة تنصير. قلت انت من وين جاي قال انا جاي نشوف والله تنجل بريطانيا ولا فرنسا الحدونات منعامة قال لكني اجعل من نفسي كل كل سنة اجعلني اسبوعين او ثلاثة ادعو الى ديني إلى الم... كيف سريع يكلمني ادعو الى ديني الى المصرية. فممكن اودع لهم الكتب واتكلم. قلت والله نحن الان مشغولين وعندنا نشاط معي لكن نشكرك عقم الكتب احنا نوزع عليهم ونقراها عليهم ان شاء الله ذال اشكرك انت كده توفر علي وقت لان عندي كم ناس اضروح لهم وترك الكتب عندي وراح هذا يوم بعدها بيومين، بيومين يعني كنت في, في اتوظى في دورة المياه ودريشة مفتوحة على الجبل في اثناء ذلك فأيدا رجل نفس الهيئة لابس الحاط حقيبة عن يمين وحقيبة عن يسار وجايك نازل من الجبل متوجه الينا بلاه هذا إجماع اشتراه الموجود مجموعة يسأل وانظر لا حد يحمل الهم في أن يكون له في الآخرين ليش ليش هذا ما ما قدر في بار ولا مرقص ولا لعصفور ولا رح يتمشى في غابات ولا, ولا في بحر ولا ليش يشعر أنه لابد انه قبل لا يموت يكون قد أثر في الحالات التي عنده رجل يحمل الهم فلما رأيته مباشرة خلصت عيني طلعت وقبل عند الباب فإذا نفس الشكل زي كتب لونها أحمر اذكرها مجموعه سألني كم عدد اللي, اللي عندكم الساكنين يفرنا سندق يقول الله عندنا مجموعه عطري كل يكتب لي عندك وشبه يعطينها كلهم يخرج بالله عليكم يا جماعة ما الذي جعل هؤلاء يسعى ألا يموت إلا وقد أثر في الآخرين وبعضنا الآن قد مضى على استقامته خلنا ورحين مع بعض بعضنا الآن يجماعة قد مضى على استقامته والتزامه بالدين قد مضى عليه الآن يمكن ترابط خمس أو ست سنوات أسألك سؤال كم واحد اهتدى على يدك خلال الخمس سنوات؟ هل انت لك تأثير في الحياة اللي حولك؟ كم مسجد بنوك خلال هالخمس سنوات؟ ماذاك تبنيه انت لا على أقل في بعض المساجد في البلدان في بنجرال تكلف على عشرين في أمدن يتكلف على خمسة عشر مسجد اسمه مسجد ما يحتاج يحطون مكيفات مثلنا إنه وسيراميك و... ولا رخام وثريات وجبس ولا ما يحتاج ما يتكلفوا المسجد عشرة آلاف ريال ولا خمسة عشر يضعون في حول المسجد قرابة 200 بيت ولا 300 بيت. مسجد عشرة في عشرة يكفي هؤلاء المسلمين يسلهم هل عمرك انت اذكرت ان يذكر ان ثمان له مسجد يذكر رب العالمين ولا من الخلق هل هل خلال هذه السنوات سألت نفسك كم واحد كان ما يسلي وتاب على يدي هل خلال هذه السنوات سألت نفسك كم كتاب وزعت في الخير هل سألت نفسك كم شريط وزعت هل سألت نفسك هل كان لتأثير انا على على زوجتي على اخواتي على اهل بيتي يتماع اذا كان الواحد لا يعيش لهذا الدين لا يعيش لهذه الغيره يؤثر في الناس ولا بالله عليك ما الفائدة بل ماذا تقول اذا سالك رب العالمين يوم القيامة اعطيتك عقل وعطيتك السمع وعطيتك بصر ماذا كان تأثيرك في الحياة بعض المتأثيره الناس عقل ليس تأثيرك غيرا تمنا الناس اليوم كثق بعض الناس ووقعوا في الزنا ووقعوا في المأهل هل تعلم انه يأتينا احيانا شبه كل بلد وفعلت طيب اتقل الله وشي مهدات كان يا شيخ والله الجملائي لا زال في ابيد الصوني وراه وانا اتصال خارجي واشوف النعم انه يبكي يبكي كان يا في دبي وانا كان يا شيخ انا في دبي وانا يبني سيء جنيه انه فلان خير يا شيخ لحرمها بعباتها افتحها كيف حبنا تعطي الله وتنظر الى عورة امرأة كيف فلان كان يا شيخ والله فلين من زمناي اللي نتوظفت معهم قال لي تعال معنا دبي وسع صدرك اللي هي رجال يومين يقول ولا زال بي يعني يشجعونني على ذلك اللي ان ذهبت وعم على ان المسألة بنروح نشتري زوالات ونشتري المدية ونرجع يقول يا شيخ بكانوا ينزلون للمرقص ويقعون فيما يقعون فيما يقعون فيما الكبار وأنا أعوذ بالله يا شبابنا والله ما يصلح والله لأدب محجزي ما أبغى أقع معكم يقول فجابولي يا شيخ حلاو يبقى هي كل تأثير في الحياة في الإفساد مثل ما كان فرعون أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من الان غيري إنه هذا إلا ساحر المبيع ويبدأ يسبب الناس له تأثير في الآخرين يقول الشيخ شيخ جابولي حلاو يا طيب على قل خذ وسع فضرك هذا حلاو عصير فإذا هذا الحلاو يحتوي على مسكر يقول يا شيخ الشرق اكلت هالحلاو ما دريت اللي أنا ما ادريون الشرق والغرب ولا وين المروحة من المكيف مضيع يقول ثم دخلوا عليه وادخلوا عليه من ادخلوا حتى ما يعيث لنفسي اللي وقد وقعت الفاحشة وخذ يبكي قلت الان الان اتدبر نفسك لو في أقرب اقرب سيارة اجرة اذا ما في طيارة وترجع للرياض قلت شيخ قلت والله العظيم ما تصل عليك بعد ساعة اذا لجيتك للفندق لا اعرفك ولا تعرفني بعض الناس ما ينبعثوه اللي نتشد عليه. فعلا بعدها طبعا هو حط السماعة واتصلت مباشرة على احد الاخوة في دبي من الشباب المتزمين قلت تنجذ الان الى الفندق الفلاني واسأل عن فلان ودخل على تغرفته وخذة طلع بس من مرافل هالفجرة اللي عنده يا اخي ما نتح يجماعنا من يصير هؤلاء يسعون في الإفساد يعني يبدون من ايش يتفيدون لما يزمي بالله ايش يتفيدون يش اسمه في تش لو كان على الاقل مثل مروج المخدرات يوقع لنا ثلاثه المخدرات ويكسب وراءه مالا ولا واحد يقاضي البنت واذا وقع اذا وقعت في غرامي وقع في غرامه وقع في الجنا وتمسى نعم نقول هذا يسعى وراء متعه تخص لكن بالله ماذا اللي هذا اللي يفتد الاخرين المهم ذهب لك يطلعه ويطلعه فعلا ولله الحمد رجع الى الرياض فنعني بهذا يا جماعة اذا انا وإياك ما تجنن لاجل نصره هذا الدين وما يكون لك تاثير ولا لا تنظر من غيرك لا تنظر الى غيرك ماذا قدمت انت انظر في نفسك ماذا قدمت خاصة يا جماعة ان الكفرها الان لا يزالين يضغطون على المسلمين كل جانب ان اقبلت الى وجدت اعلام تاسد موجه الى امتنا ان اقبلت الى الامور الاسكرية وجدت ذلك ان اقبلت الى الاقتصاد ذلك اقرأ عن منظمة تجارة العالمية الان وان بمسهل التي تلزم بقية دول الاسلام بان تدخل فيها الربى السريحة غيره انظر في جميع المجانات اللي الحرب علينا يا جماعي اذا نحن ما استطعنا ان ندافع ان انظفنا ندر الغريخ انه يتعلق انه بقشة ما عندك حطط ولا خشبت استطيع ولا, ولا ولا عندك شيء تستطيع ان تنجدها انا قشني انا ضينك انا ضينك هو انك تدعي الى الله وتصلح الناس احد يقدر يمنعك انك قد يستطيع واحد يمنعك تلقي مخاضرة قد يستطيع انه يمنعك انك تخطي الجمعة قد يستطيع انه يمنعك انك تؤلب كتاب لكن هل وا هل احد يستطيع أن يمنعك لا تأخذ كتابا وتضعه في المسجد وتكسره وتكتب عليه وقت لله تعالى احد يستطيع ان يمنعك من ذلك هل احد يستطيع بالعربي هل احد يا جماعه يتطوع ان اعطى يمنع ذات الملك لذلك انا اريد من منكم جميعا ان تقرروا الان من الآن قرار شفعا انه لا يضيع عليه الاسبوع ثم خير اما صرات ليلي دعاء لاحد من المسلمين اما توزيع شريطي في المسجد عنده توزيع كتاب توزيع مطوية القاء كلمة اتصل على واحد من الدعاء تعال القى عندنا كلمة كل اسبوع خلني يستجل في تحيطك منشط قد بدلته لهذا أسأل الله تعالى انني مترمه ان يوفقني وياكم لكل خير ونجعلني وياكم مباركين اينما كن